بسم الله الرحمن الرحيم الحاقه ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وَأَمَّا عَادٌ فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أَعْجَازُ نخل خاوية فهل ترى لهم من بَاقِيَةٍ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة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 فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها فأما من أوتي كتابه بيمينه هم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 وَإِنَّهُ لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم